فإنما يقول لهكم سيكون ويُعلّمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل يا رسولا إلى بني إسرائيل تكم بآية من ربكم أنني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنسق فيه فيكون طيرا بإذن الله. وأبرئ الأكماه والأبرص وأحيي الممات بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين فمصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعوا إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاني إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون